وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن رسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد أهل العلم المتخصصون واسمعوا الكلام ده كويس اللي هم أصحاب التخصص وفي باب الاعتقاد بالذات بيواجهوا مشكلة من المشاكل هي ايه المشكلة دي مشكلة في مسألة الأسماء الحسنة الأسماء الحسنة عندنا بتمثل ايه بالنسبة للمسلمين أشرف أنواع التوحيد بل مرض توحيد العبادة لله إلى أسماء الله سبح اسم ربك الاعلى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يعني الحياه كلها تدور على رفعه اسماء الله فانت لما تيجي تسال واحد شيخ وتقول له هل العالم من اسماء الله احنا عندنا كثير من المصريين وغير المصريين اسمه عبد العال وأنا أذكر لكم قصه كنا في السعودية واحد من إخواننا الدكاتره رايح يكتب ابنه في المستشفى فعايز يكتب اسم ابنه عبد العال فالموظف السعودي قال له لا العلم مش من أسماء الله قال له انت مال قال له هم انا هتحمل وزن الناس هتقعد ترخد يا عبد العال تعالى يا عبد العال وعبد العال ده مش من اسماء الله فانا سميت ربنا باسم مش موجود قال له يا عمي انا اسمي محمد عبد العال وعايز اسميه الواد عبد العال محمد عبد العال فالاخ ده قال قاله انا عايز شهاده من اثنين اساتذه في الجامعه مشايف يكتبوا ان العال من اسماء الله ونكتبه اكتبهولك عشان هم يتحملوا المسئوليه امام الله عز وجل موظف عادي فجلنا في القسم ودخل علي المكتب وقال لي يا دكتور محمود الله يكرمك اكتب لنا ورقة ان العلم أسماء الله قلت له والله ما عرف كده انا مش متأكد اذا كان العلم أسماء الله, الله وانت لو سألت اي واحد ما نقول لك دي المشكلة ايا كان حتى لو وجهت السؤال للشيخ الازهر نفسه، هل العلم أسماء الله إن لك من أسماء الله هات الدليل أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله لأن إحنا لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله لأن الأسماء توقيفية على الوح يعني إيه توقيفية على الوح يعني ما ينفعش شلعب فيه لأن أنت أصلا ما تقبلاش على نفسك يعني ما تقبلاش على نفسي يعني ينفع واحد يغير حرف واحد في اسمه يقبالها انت لو واحد اسمه عبد الصطاط فكتبت عبد الستير مع ان الصح عبد الستير كتبت غلط يعني قلت له والله انا شايف ان الستير احسن لان هو ده اللي ثبت في النص فبلاش عبد الصطاط دي وكتبت له الشيك باسم عبد الستير وراح يصرف الشيك قال له البطاقه فطلعت البطاقه عبد الصطاط هل الموظف اللي قاعد هيعرف يصرف الشيك أبد قل له غلطة في اسم ولو أنت تعمدت هيرفع عليك قضية تزوير فما باله يعني ما فيش شيخ من من ممن اعترض على قضية الأسماء لو قلت له هغير في اسمك وحلعب فيه ما يبلهاش إنما أسماء رب العالمين تقبلها دي مشكله ولذلك قال لك إيه إن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص يعني ايه يعني اسم ورد في القرآن أخذه ما وردش في القرآن مخدوش، ورد في السنة أخذه ما وردتش ماخدوش انا اشرح لك الاصل ان شاء الله عز وجل المهم خمسه من المشايخ كنا قاعدين في القسم كل واحد يسال الثاني العلم من اسماء الله والله معك العلم من اسماء الله والله معك قال لا هي بمعنى دلوقتي قال والله قضيه الاسماء معضله فعلا في الاسلام ومحتاجه دراسه وكررت القضيه كتير كل موقف نتسال فيه نهرب من الاداب أنا عشان بقى عشت المسألة عارف اللي بيحصل فكنا قبل كده نقول إيه لم واحد يجي يسالنا احنا عارفين مش عارفين الإجابة فنقول نقول له إيه المسألة فيها قولات وهناك من قال يجوز وهناك من قال لا يجوز زي أي واحد عايز زهره من اي مسألة مش يواجه الحياة عشان يرد محل للناس كان نحن قال التخصص ومنهر أمال عامة الناس عاملوا ايه فيقول لك المسألة فيها قولات قول يجوز وقول لا يجوز و أنا أذكر مرة من مرات كنا في مكة معتكفين معنا الشيخ مصطفى العدوي ومعنا الشيخ علي حشيش وقعدين في الدور الثاني وصدمي زابي الكعبة بالظبط فجاي واحد بيسالنا احنا الثلاثه سأل الشيخ مصطفى العدوي هل النظيف من اسماء الله وهل من اسماء الله النور وسأل عن مجموعة الواجد الماجد فالشيخ مصطفى بلا قال اسأل الدكتور محمود ده تخصص فأنا على طول قلت له والله ما اعرف جاوبك اسأل الشيخ على حشيش فالشيخ على حشيش قال اللي أنا قلت فيها قولان ناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا والراجل يا جماعة ريحوني اسم ولا مش اسم وفي النهاية الرجل الراجل فلع برضو مش نتيجة المسألة دي في أنفسنا تبليل ايه السبب الكلام ده بقاله تقريبا حوالي عشرة او 12 سنة 12 سنه سنة سنه بالظبط انا قلت والله عيب علينا كاسده في الجامعة لما واحد كل شويه يسالنا يبقى لازم دراسه القضيه ودراستها دراسه مفصله بحيث ان اي واحد في العامه اللي قعديه واحنا بنتكلم عن المسجد هنا ممكن اطول عليكوا شويه او ان احنا بعد الصلاه نكمل بس ما تخرجوش إن لو فاهمين المسألة ما فيش ولا واحد منكم إلا وبإذن الله عز وجل يميز المسألة ويعرف ده اسم ولا مش اسم ليه؟ المسألة كانت محتاجة دراسة موسعة عانينا فيها الأمرين خمس سنوات من الدراسة المتواصلة حتى أصبحت قضية الأسماء عند صغار طلاب العلم اللي بيدرسوا عندنا يستطيع أن يميزها بدقة أفضل ممن لم يدرسها حتى لو كان من مشايق. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى إحصاء أسماء الحسن فقال حديث متفق عليه إن لله تسعة وتسعين اسماً مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه ما قال شكرا من كده بيقول ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه احصاها يعني الأحصا اصل الاحصاء الجمع والتتبع زي ما ربنا احصاه الله ونسوه احصاه يعني جمعه عليهم عملا بعمل بعمل بعمل حسنة جنب حسنة جنب حسنة فجمع لهم أعمالهم يبقى الإحصاء ان أنت هتجمع الأسماء تبني أجمع من إيه من الكتاب والسنه طيب الرسول عليه الصلاة هل زود عن هذا الكلام شيئا لا أبو هريرة رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة اللي سمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن لله تسعة وتسعين من مئة إلى واحدة من احصاء دخل الجنة بس ما في صحابي تاني سمع يعني لم يثبت لا عن علي ولا عمر ولا بعض من رويت عنه باتفاق العلماء ان في صحابي سمع النبي عليه السلام هو بيقول ان الله تسعات ومسعين أسماء ما لا واحد إلا أبو هريرة بس طيب هل الرسول عليه السلام قال لهم الأسماء ايه هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس إلى آخر الصبور الرشيد لا ما حصلش كلام ده ما قالوش ولا أبو هريرة يعرف عن الأسماء المشورة دي حاجة خالص هو دعا الى احصاء الاسماء وعلى سبيل الندب والاستحباب مش على سبيل الوجوب يعني ايه الندب والاستحباب يعني واحد يقولك تبانه مش حاضر اعلم الكلام خلاص يا ابنى يعينك واجمع الاسماء وان توصلت اليها يبقى فضلك بي لم تتوصل فاحنا مؤمنين اصلا بكل اسم ورد في القران سواء عرفناه او لم نعرفه يعني الصحابه كانوا يقولك ايه عقيدتنا تصديق خبر الله وتنفيذ امر الله فتصديق خبر الله ربنا أخبرني عن اسمه فأنا أصدق به اسمه طب انا منش عارف الاسم دي أنا مصدق به حتى لو معرفته عشان كده ما فيش خلاف بينهم الكل على تصديق خبر الله في اسمه طب أبو هريرة قال إن لله تسعة نقاب سمع رسوله لنا لله تسعة نقاس الحديث ده متفق عليه عند البخاري ومسلم في خمسة من التابعين سمعوا أبو هريرة بيقول الحديث ونقلوا عنه من غير زيادة السؤال دلوقتي قال لا وما للأسماء التسعة وتسعين دول أو التمانية وتسعين زائد اسم الجلاله الله ظهروا انت ومن اللي جمعهم وازاي جمعهم السؤال ده فضل علامه استفهام برضا أيام الصحابة ما حدش جمع لان ما سمعش الحديثة ابو رايرة بس وممكن بعض الصحابة ما سمعوش عن واسع وبعض التابعين نفس الكلام هم خمسة بس اللي سمع لغاية مدينة إلى عصر اسمه عصر المعتزلة بدأوا ينفوا أسماء الله والصفات ويلعبوا فيه وينفوا أوصاف الله عز وجل فعلماء السلف قالوا إيه بعضهم قال إيه الرسول يقول إن لله تسعة وتسعين أسمان مائة إلا واحدة فالسؤال اللي بيجي في خطر كل واحد لك هم إيه أسماء الله إيه كان لسه السنه لم تدون فلما دونت السنه وظهر ايام الإمام مالك بعض السلف حاول ان يجمع الاسماء يجمعها من آية, آية من القران يلاقي فيها اسم يكتبه سمع واحد بيقول اسم يكتبه واحد تاني نقله اسم يكتبه فقعد يجمع يجمع كان مين اللي على رأس القيمة واحد اسمه الوليد ابن مسلم مولى بني امي الوليد ده مات سنة 195 هجري يعني ايه 195 هجرية يعني بعد موت النبي بعد هجرة النبي عليه السلام ب195 سنة قرنين من الزمان تاب الوليد ابن مسلم ده كلام وحي قرآن وسنة لا بشر زي يخت ويصي وانتو عارفين ان السلف كلهم اتفقوا على ان المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم وان كل انسان فينا يؤخذ من كلامه ويرد ان كان في حق ناخده وان كان فيه باطل نرد اللي يقول له غير كده ما يبقى السلف يبقى بيضحك على الناس الوليد المسلم عمل ايه كان ينقل الحديث قل حدثنا حدثنا حدثنا ابو هريرة قال الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين من سعين مئه الى واحده من احصاء اهل الجنه لغايه كده خلص الحديث والوليد بقى يقول لهم الاسماء هي ايه فيعمل الدرس بتاعه او المحاضره بتاعته ويسرد الاسماء العلماء جمعوا ورقم كم روايه مره يقول لهم التمانية وتسعين اسم المشهوره دي ومره يغير في اسمه ومره يغير في ثلاثة ومره يغير في اربعه احنا منتتبع ورا الوليد لان 23 مرة اختلف في جمعه في 23 او اكتر من الاسماء طيب برضو الحكاية لسه ما اتضحتش ازاي الاسماء دي اشتهرت وانتشرت الى الان الامام الترميزي لما بيدون كتاب السنن بتاعه روى الحديث ان لله تسعة ومتع ناسه وامي زود رواية من الروايات بتاع الوليد اللي بيتفسر بها حديث النبي عليه الصلاه اللي بيذكر فيها الاسماء بعد كلام النبي عليه الصلاه فام ذكر الاسماء المشهوره للناس بتكتبه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم وعبدهم الولي لغايه الرشيد والصبور فالناس لما شافت الاسماء مدرجه مع كلام النبي عليه الصلاه فكروها حديث وقالوا ده واعتقدوها حديث وكتبوها في اخر المصاح وانتشرت بين الناس من وقتها الى الان واحد يقول لك يعني العلماء السابقين يا دكتور محمود محدش منهم تنبه للقضية اللي انتهى لا احنا لما عشنا الدراسة ما فيش ولا واحد كلم في الاسماء الحسنة الا ويقول لك ان الكلام ده هو من كلام الوليد مش من كلام النبي الصلاه والسلام وكل اسم لازم تجيب دليله من القران والسنه هو فين في القران والسنه ان ما كانش في القران والسنه ما يبقاش اسم حتى العلامه ابن حجر في فتح الباري معجبوش شغل الوليد فقال ايه قال نحذف الاسماء اللي مش موجوده في القران فحذف من الاسماء المشهوره 27 اسم وجاب مكانهم 27 اسم وحطهم ابن حضر آه ما أخوانا اللي بيتكلموا بيتكلموا من غير علم ولا دراسة لو في انصاف ما ينومناش ينوم ابن حضر اللي جعل أسماء المشهورة حضرت منها 27 اسم لكن تعالوا بقى نتكلم بمنطق يفهمه جميع الحاضرين وانتوا حكم في المسألة ببساطة جدا واحنا بنرجع وراء جمع الوليد من المسلم لئينا ايه حاجة غريبة قوي ربنا سبحانه وتعالى لما اجي اذكر اسم الاسماء اخده من الايه بنصها فانا اقول لك مثلا من اسماء الله الحسنى الخلاق او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم الاثنين جنب بعض وفي آية واحده الخلاق والعليم فالوليد المسلم مسلم واخد العليم لوحده وساب الخلاق وحطه في الاسماء فانت لو رحت البيت هتلاقي ان العليم موجود في اللوحه بتاع الاسماء المشهوره والخلاق مش موجود طيب ليه هل اي واحد عقل يقولك ايه هذا ما استني هل كلام الوليد ده وحي لا مش وحي هل نزل على جبريل ما نزلش على جبريل طب ربنا يقول وهو الخلاق العليم يبقى ليه ما يكونش الخلاق جنب العليم طيب لما ربنا يقول ان المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك مقتدر فخد المقتدر وحطه في الاسماء المشهوره واتكتب في المساجد تم جنبه اسم الملك واللي قال الملك ربنا وهو اسم باتفاق محدش يقدر يجادل فيه الا جاحد يبقى ناخد الملك ولا اجيب اسم معلش دليل يعني لما تيجي تشوف الاسماء المشهوره سؤال ما يختلفش عليك النصارى بيلومونا لغايه النهارده بول المسلمين بيسموا ربنا الضار الضار اين ورد في كتاب رب العزه والجلاء حتى لو اضفت له النافع يقول لك ربنا ضار تبنا نتحدى الى الان واحنا قلنا الكلام ده من خمس سنين بعد ما طلعت نتيجة البحث عالم من علماء الامه اللي في العصر الحاضر يجيب لنا دليل ان الضار من اسماء الله اسم او وصف او فعل انت نفسك تقبل على نفسك انت في اي واحد من الحاضرين في المسجد لو قلت لك انت راجل شر وانت بتضر وافعالك كلها ضرر واسمك الضار فيقبلها على نفسك من يقبل على نفسه هذا الاسم ده احنا لما اتكلمنا على سبيل الخطا غير مقصود في حق واحد من المشاهير الدنيا تقلب كيف تنسب اليه افعال النقص والضرر وقامت الدنيا ولم تقعد فالواحد يقول ايه يا ربي يعني هم لا يقبلون على انفسهم مجرد ذكر شيء من الضرر ويسمون الله عز وجل بالضار وانت تسمع في مسجد عمرو بن العاص الشيخ بيقول يا ضار يا الله والناس بتقول يا الله اين عقل الام إزاي تسميه الضار والرسول علمنا ان احنا في دعاء الصباح والمساء نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم والرسول يقول والشر ليس اليك فين, فين عقولنا احنا بنتعبد ربنا ازاي مش بالكتاب والسنة طيب هتولنا اسم الضار من الكتاب ما وردش هتولنا وصف الضرر منسوب الى الله ما وردش هتولنا فعل يضر او ضر منسوب الى الله ما وردش ما فيش اللي تقول وان يمسسك الله بضر فالفعل المنسوب الى الله يمسس فلما اخذ منها الاسم هقول الماسس ده لو جاز ان انا احول الفعل لاسم لكن الضرر نقول الضرر يخلقه الله يخلق الخير والشر فهو الخالق ابتلاء للعباد واللي انت شايفه ضرر ممكن يبقى خير يعود عليك زي ما واحد بيشوف المرض شر وضرر وربنا خلقه لكن ده ممكن يبقى كفاره وربنا يجعله رفعه في الدرجات يبقى الوليد لما قال الضرر كان مخطي يا بشر يخطئ ويصيب لكن أنا سيب المليك إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأجيب اسم زي الدار حق في الأسماء وأدفع بقوة الشهرة أو بقوة المكانة على هذه الأسماء بالله عليك هذا يعقل طيب بلاش ربنا بيقول إن ربي قريب مجيب القريب من أسماء الله والمجيب من أسماء الله والآية في كتاب الله فجيه الوليد خاد المجيب وحطه في الأسماء المشهور وساب القريب يا الله يعني عبد القريب صح عبد المجيب صح لكن الناس ما تعرفش أن القريب من أسماء الله لأنه مش موجودة في التسعة وتسعين اللي بحفظها من صغره العقل والمنطق بيقولك إيه أجيب الأسماء اللي ثبتت في الكتاب والسنة واذكرها للناس ولا جيب أسماء جماعة شخص عشان يشتهرد بين الناس ما احنا لازم وقفه وتصحيح لما صاري القريب والمجيب من أسماء الله بلاش يا أخي ده انت لما بتقول في ركوعك وسجودك سبحان ربي الأعلى وربنا بيقول لك سبح اسم ربك الأعلى بيأمره وقول لك اسمي الأعلى فسبح الله باسمي الأعلى روح البيت ودور في اللوحة اللي عندك ولا بص في الأسماء اللي موجودة في الشوارع ومكتوبة هل فيها اسم الأعلى أول ما نزل في كتاب الله اقرأ وربك الأكرم الأكرم أسيب وامسك الدار الرشيد الوليد ذكره من أسماء الله ما احنا قبل كده لو كنت سألتني الرشيد من أسماء الله قبل الدراسة دي اتما كنت شعب ولا حد يعرف يقول لك عليها واللي اسمه عبد الرشيد يعمل حسابه وما يسميش ابن عبد الرشيد بعد كده لأن الرشيد مش من أسماء الله اسأل أي واحد قل له الدليل فيه جبتوا منه هاتوا من القرآن والسنة ما احنا لازم نتكلم انت نفسك تقول له الرشيد من أسماء الله امسك بقى 99 اسم قل له الاسم ده موجود فين انا اسكر لكم موقف لما عملنا الدراسة وجمعنا الأسماء الحسنة في بادي الأمر طبعا انا عارف خطورة القضية لانه طلع ان فيه 21 اسم مش موجودة في القرآن والس والاسماء الثابته بنصها جمعناها وقلنا يا اخوانا لو في غلطه صلحوها فعرضناها على الاصدقاء فالازهر قعد يدرس فيها ست شهور كلمه كلمه اسطوانه مقدمه بالصوت والصوره بالصوت قصدي والكتابه النصيه درسوها وقالوا كلامك مظبوط وهذا تصريح بالاسماء الحسنى جريده الاهرام قعدوا يتحققوا في المساله واسالوا المشايخ تأكدوا فعلا ان الاسماء صحيحة وان في واحد وعشرين اسمش من اسماء للفصل نشرت عدد كبير سنة 2005 والدنيا يمهت ايه ليبتوا ازاي يعني مش جير حاجة من عندي فالمهم لما انتشرت القضية واسمعوا القصة انها عجيبة شل لما انتشرت القضية وحصل رد فعل في العالم الاسلامي كله في القنوات الفضائية امن الدولة اللي يقول الكلام ده مين رئيس مجمع البحوث الاسلاميه الشيخ عبد الظاهر كنا في لقاء في احد القنوات الفضائيه فقال انا عايز اقولك على حاجه زي محمود عشان ما تتهمنيش انا شخصيا ولا الاخرين احنا بعد البحث التعب ده اللي عملنا قلق في مجمع البحوث بعث لنا الجماعه اللي في امن الدوله المسؤولين عن البلد أيامه قالوا تعالوا انتو الزيت وفقه للدكتور محمود على بحث زي كده وعلى الاسماء اللي هتعمل ألبة لان الكلام ده حترتب عليه أمور اقتصادية ومسائل في سياسة الدولة سياستها هي ايه ان الاسماء دي مكتوبة في كل المسابق فمعنى ان في واحد عشر اسم غلط يبقى تتشال الاسماء دي وتحط مكانها اسماء صحيحة فازاي تدلوا التصريح اللي بيحكي لي الكلام ده والله والله شهيد على ما اقول الشيخ عبد وكان حاضر معنا دكتور حاضر الموقف قال لي انت عارف عمله فينا ايه قالوا لنا انت باي مبرر صرحت لهذا الرجل بهذه الاسماء فالشيخ عبد قال له احنا وافقنا عليها لانها كلها اسماء صحيحه في القران والسنه والاسماء اللي قال عليها غلط برضه قال على غلط طلعت مش من الاسم مش موجود في القران والسنه قال له طب تعالى هات المدمع المجمع اللي وافق وتعالوا وروا الاسم ده فين وطلعه لنا من القرآن والسلم اللي بيحكي الكلام ده والله رئيس مجمع البعوث بقول خدونا يوم كامل من الصبح الاخر النهار ومعانا خمسين مجلد شيلنهم والمجمع كله واقف يسألونا الاسم الاولان ده فين نفتح له للقرآن ونطلعهول والاسم ده فين نفتح له للقرآن ونطلعهول والاسم ده فين نلاقي في السلم لغايه ما خلصنا 99 اسم اللي انت جمعتهم في كتاب اسمه الفسطه هذا الكتاب اللي هم بيلومونا عليه الان بدل ما يقولوا جزاكم الله خيرا وان كان خطا يبقى مردود عليك وان كان صوابك انتوا عارف هو بيقول لي بقى بعد كده بتاع من الدوله له طيب الراجل ده ما لكوش دعوه بيه ولا حد يكلمه يقول اللي هو عايزه فقال لي احنا معاك في الباطل لكن قدام الناس ما نعرفكش مش حنوقف معاك سبحان الله قلنا معانا ربنا يدعي اسمائه وستنشف الغريب في الامر ان اللي كنا من نتوقع ان هم على السنه وهيدافعوا عن الاسم بدليله وقفوا وقفه حائط صد للدكتور محمود ليه يا جماعه احنا بننوبكم ايه ده احنا اناس بندعو لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انت هتقول للناس ايه لما يسالك عن اسم من اسماء الله يعني نحولك لك على سبيل المساء اسم المعز والمذل والمبدئ والمعين خلينا في المعز والمذل انت بتقول المعز المذل من اسماء الله ما الدليل اين هو في كتاب الله يعني ما تقول لي مثلا ربنا سبحانه وتعالى خلق فهو خالق ربنا سبحانه وتعالى ذكر فعل خلق لما خلق سميناه خالق اقول لك لا ربنا سبحانه وتعالى سميناه خالق لانه قال ايه هو الله الخالق شوف الاسم البارئ المصور فالخالق البارئ المصور أسماء وانت مطمن ليه؟ لان الاسم بصيغته موجودة انا ما لعبتش في حاجة ولا غيرت في حاجة ولا جبت فعل حولت الاسم قلت ابو ايه المشكلة لما جيب فعل وحولوا الاسم دي اسمها قضية الاشتقاق اقول لك مشكلة كبيرة ما تقدرش عليها ولا واحد من اهل العلم يقدر عليها وحاسبتلك انه هم ما يقدروش عليها فعل الدليل كده ايه؟ ربنا بيقول قل اللهم مالك الملك المالك اسم من اسماء الله شفكله تؤتي الملك من تشاء تؤتي فعل وتنزع الملك ممن من تشاء تنزع فعل وتعز من تشاء ده وتذل من تشاء فعل فواحد يقول لك ايه المسلم جه قال تعز يبقى هو المعز وتذل يبقى هو المذل فيجي واحد يقول لك سبت ليه تؤتي فهو المؤتي وتنزع فهو النازع اشمعنا خط المعز المزل وسبت المؤتي والنازع انت سميت ربنا المميت ليه فين هو في القرآن والسنة ونحن نتحدى حتى الآن ان حد يطلع القرآن اسم القرآن والسنة يقول لك يا اخي ربنا يقول ثم اماته فاقبره فهقول لك اماته يبقى مميت ايدي محتاجة كلام فحيجي واحد يقولك تاب أكبر يبقى مقبر لماذا سميتوش المقبر حيقولك لان المميت فيها كمال والمقبر فيها نقص يقول لا ده شغل نضحك بها على بعض أنا لا اسم المميت ولا اسم المقبر ولا يجوز تسميه بالمميت ولا المقبر ليه لأنه ما ذكرهاش ولذلك أبو الحسن الأشعري واحد جايس يقول له إيه هل يجوز أن نسمي الله عز وجل عاقيلا كان قاعد مع شيخي أبي علي الجبائي فابو علي الجبائي ده معتزلي وده مذهب الضلال قال له لا يجوز قال له ليه قال له لأن العقل مشتقي من العقال والعقل في حق الله محال مش محال من العقل جاي من العقال أصفى من الربط فابو الحسن الأشعري قال له إيه قال له إذ أما ينفعش نسمي ربنا حكيم قال له ليه؟ قال له إن الحكيم مشتق من حكمه اللجام، حكمه اللجام الحديده اللي بتحط في فم الدبة تمنع من الحركه. فبيقول له انت ليه اجزت انك تسميه حكيم مع ان ربنا ذكر ومنعت ان نسمه عاقل، قال له الحاجه بس ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه حكيما. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم سمى نفسه حكيما فسميته حكيما ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا فما ينفعش أن أنا أعبس في أسماء حتى وشك ولذلك الاسماء توقفي على النص لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة الرسول إنما لو قلت انا بقى حاخذ الفعل وحول الاسم عشان شايف فيه كمال وشايف مزاجي بيقول كده يا أخي لا مش بالمزاج ده لو كان بالمزاج محدش يقبلها على اسمه أنا لما يكون اسمي سعيد وواحد قاعد بينادي عليها في الشارع يخوض يا مسعد هرد عليه هو بينادي على سعيد مش موسعد وقلت تم سعيد زي مسعد لا بس الأسماء في حق نحن توقفية على البطاقة إذا كان نحنا ممن بلهش حق نفسنا ليه عايزين في حق ربنا سداح مداح وكل واحد يسمي ربنا زي ما عارف. لكن أنا بقولك باختصار أسماء ربنا لازم فيها النص والدليل والوحي ما ينفعش واحد يجيب من عنده الوليد المسلم جماعه فهل أجمعت الأمة على هذه الأسماء كما يدعي البعض؟ أبداً ده كل اللي كتبوا في أسماء الحسنى وخصوصا العلامه ابن حجر العلامه ابن حجر في فتح الباري نقضها وغير فيها 27 اسم وابن حزم وابن عسيمين وكل ما فيش شيخ فيما نعلم إلا هو أراد أن يتتبع الأسماء بادلتها فالليقول لك الأمة أجمعت على ذلك بينصب عليك ليه؟ لسبب بسيط هو بيقول لا تجتمع امتي على ضلاله طيب اليس من الضلاله ان تسمي ربك بالضار وتوصفه بالضرر وتنسب اليه الشر اللي انت ما تقبلوش على نفسك دي هدايه ولا ضلاله خلي واحد منكم يقول دي هدايه ان انا اسميه الضار يبقى فطرته فسادانه والشر ليس اليه باسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيخ في ولا في السماء ذي ضلاله باتفاق فكيف تجتمع الامه على ضلاله يبقى ما اجتمعتش ولا حاجه هم الذين يتوهمون ان ترضيب العمه الاسماء وان فلان بيغنيها وان فلان بينشده وانها مكتوبه في الشوارع ان الكلام ده يجماع وده غير حقيقي واحد من النصارى عمل بحث اتمهزأ به فعلا عليم وكان الرجل بيستغل المساله في ايه يقول لك شوفوا المسلمين انتم بتقولوا خلي بالكم النقطه انتم بتقولوا من اسماء ربنا او ربكم المعز المزيل جبتوها منين تعز من تشاء وتزل من تشاء المبدئ المعيد مش من اسماء الله ده افعال انتو خدتوها اشتقاقا من الفعل يبدئ ويعيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد وإنه هو يبدئ ويعيد طب إذا كان الأمر كده لما بتسموش ربكم بالفادي والمحب زي يسوع الفادي المخلص اشتقاقا من قول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وبعت البحث ده على النت لكل اللي يحمله ولذلك احنا لما ردنا عليه وقلنا له لا ده الرسول قال ان لله تسعة وتسعين اسمان مئة الى واحدة وعب تسعة وتسعين اسم بنصهم موجودين اسماء بادلتها التوقيفية مزودناش حرف فيها كل اللي عملناه حطنا خط تحت الاسم بس عشان تعرف ان كلام النبي حق عليه السلام والسلام وسيكته بعدها وعملنا دراسه في الاسماء عندهم من بعدها ما حدش منهم اتكلم ولا يجروا ان يتكلم ليه لان حتى الاسماء التسعة وتسعين طلعنا هذه الاسماء من كتابهم هم في دراسه مستقله اسمها اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب المقدس عند النصارى وكتبوا عنها في الجرايد في جريد رزول يوسف وقالوا فعلا اول واحد يعملها في تاريخ النصارى كان واحد مسلم وبقت بصمة عجزوا فيها وبيننا لهم وما جمعوش اسمها الفسنة عندهم هم مسألة كبيرة يا خلي فانت دلوقتي لو قلت ربنا سبحانه وتعالى ينفع إن انا احول الاسم الفعل واعمله اسم هذا يقول لك استنى يا شيخ ازاي الكلام دي اأنتم اشد خلقا ام السماء بناها بنا يبقى البنة هتسميه البنة رفع سمكة فسواها رفع فهو رافع الرفع من اسم الله نعم لكنه اسم مقيد وذي محتاج شرف الدليل على انه هو اسم ايه الرافع ورد في حق الله كده نصا اه قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفر طب دلوقتي لما يكلم متوفي ورافع الرفع ورد بالاسم اسم فعل هنا خلاص اسم ما دارش ولك مش اسم إنما لما تقول لي كل فعل أخذ منه الاسم اللي يعجبني فواحد يقول لك إزاي ربنا يقول وفجرنا الأرض عيون حتسميه المفجر وحملناه على ذات ألواح ودسر حتسميه الحامل يا راجل عيب مش كل فعل تحول الاسم ولا من حقك اصلا انك تعملها ولذلك في علماء كبار لما تعبونا في المسألة دي قلنا لهم طب خلاص انتوا بتقولوا يا جزء للشخص ان يدل الفعل ويحوله الاسم. هذه افعال الله في القرآن وهمتم جميعهم كل الافعال اللي وردت في القرآن عددها تلتمية وسبعين فعل او يزيد قليلا تلتمية وسبعين فعل وطلعناها في كتاب اسم اصول العقيده وبعتناها للمشايخ في اسكندريه والمشايخ اللي عرضناهم وعرضونا وعملين عينها هجمه شرسة الان بعتنا لهم الافعال أنتم أكمل الناس عقلا وأفضل الناس خلقا وأكثر الناس تمييزا تقدروا تميزوا إيه الفعل اللي ينفع تعملوه اسم وإيه الفعل اللي ما ينفعش ما ينفعش تقول للناس يجوز تعمل كذا وكذا وتسيبه ما حسيب الأسماء للسمكري والنجار والسباك الغلبان اللي كل عمله إنه هو يريد أن يتعبد الله بما ثبت في كتابه وفي سنة رسوله فأنتم أهل الفضل بينوا للناس ما يجوز وما لا يجوز انكم تحولوه من فعل الاسم وده في كمال حوله بعث فهو باعث يقول لك البعث من اسماء الله ليه لان بعث يبقى باعث يبقى البعث كويس امات فهو مميت كويس فجر فهو مفجر ولك لك لا ما فيش مش كويس دي تب كملينا بقى لما تخلصنا الموضوع والله ما حد رد عنه ابدا ولا يقدر ليه انت مش هتسيبه اشمع نبي لكن ان الشيء فها كما هيد واحد تقول لك وانا شايفها فها نقص انت متخيل القضيه سهله لما تيجي في اسماء الله وتقول ينفع انني اسمي ربنا زي ما انا عايز والله كله سدح مداح وانت لما واحد يغير في اسمك انت بس حرف واحد لو قلته كلكم هتزعلوا لو قلت اسمه كذا فهنحولها الكذا ايه رايكم كله هيقول لك انت بتستهزئ بالشيء تخيبلك ازاي يعني ما تقبلهاش على نفسك وتقبلها في حق ربك يا راجل ده توحيد دم... أ... اشرف انواع التوسل إلى الله عز وجل ان تتوسل الى الله بتوحيد الاسماء والصفات اللي هي اساس الحياه اصلا اساس الحياه ذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله, الله. تطمئن الشروط الشيخ بيكلمنا على قضيه شروط اعتبار الاسم ببساطه شديده احنا بنقول الاسماء اجتهاديه ولا توقيفيه يعني ايه توقف توقيف كلمه اجتهاديه يعني واحد الاسم ده اسم الاجتهاد هيقول فيها قولة ناس بتقول اسم وناس بتقول ايه ما هوش اسم وما حدش عليه الكلام ده في اسماء الله لان اسماء الله لازم فيها نص من كتاب الله او من سنه رسوله اسمها توقيفي توقيف يعني لازم وقف على النص ليه اسم كده موجود بصورته زي مثلا خد يا كده طلع اي اسم منهم اي اسم كده عام اذكر اي اسم من الاسماء القريب القريب القريب اسم ليه؟ لأن ربنا بيقول إن ربي ها قريب مجيب الاسم بصغته كده أنا اللي ذكرته ولا ربنا اللي ذكره رب علي قريب مجيب اللي ذكر الاسم كده مين ربنا اللي ذكره ما جبت شامي مثلا أجابه فاقول لك يبقى مجيب بابتهادني ده اللي ذكروا مين ربنا أي اسم حتلاقيه اسمه اسم توقيف فربنا لما يخبرنا عن اسمه يبقى المفروض أسدقوا ولا أقولوا فيها قولان رد يا اخوانا أسدقوا ولذلك الأسماء مبنية على تصديق النص على تصديق ما أخبر الله عن نفسي من أسمائه ولذلك لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله طب لما يكون الأسماء توقيفيه يبقى عشان تبقى توقيف الأول لازم أدور على نص سابق صح ولا لا يعني ينفع واحد يجيب لي حديث ضعيف ما ثبتش ويقول لي فيه اسم يا شيخ يقول لك اسم المنعم من أسماء الله حق من أسماء الله أنا بقول لك لا طب يفرض واحد جاب لك ده في حديث بيقول إن الله هو المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات ها هو رصبه له ده حديث موضوع او حديث ضعيف لم يثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى ينفع اخذ منه اسم يبقى المنعمش من اسماء الله لان هاتلي دليل صح كده فانا دلوقتي ام اقول لك اسماء الله يبقى لازم فيها النص معرفش اجيب نص من برى القرآن والسنة وقول لك ده اسم ينفع يبقى لازم يثبت النص اولا ولازم يكون اسم مش وصف ولا فعل هذا عالمية الاسم يعني ندي عليه يعني يكون اسم على اوزان الاسم المعروف اسم الفاعل صغة المبالغه فعال مفعال فعول فعيل فعل تكون دي الأوزان فقريب على وزن فعيل اسم فلازم على مية الاسم ولازم دلالة الاسم على الوصف لان ما جيبش اسم مخلوق واجعل اسم الخال زي ما قال يؤزين من ادم يسج الظهر وانا الظهر الظهر ده اسم الرب ولا اسم الايام والليالي فقال لك دي من اضافه مخلوق الى خالق طب ازاي ربنا قال انا الظهر انا خالق الظهر زي ما قال للجنه انت رحمتي هل الجنه هي رحمه ربنا ولا مخلوق من مخلوقات الله يرحم بها من يشاء دي حاجة عايزة واحد يكون دارس الاسماء وصفة. في حاجة اسمها الاطلاق والتقييم. انا لما اقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هل من اسمائه المنتقم أقول لك من المنطقم على التقييد وليس على الإطلاق يعني, يعني هل ربنا منطقم من العالمين أم من المجرمين رد يا أخواني فلو قلت منطقم كده وسكت أقول لك هو منطقم الأنبياء والمرسلين إنما ربنا قال إن من المجرمين منطقمه فأنا أقول منطقم من المجرمين فالمنطقم اسمه مقيد مش مطلق زي ما اطلقه الولي هذه الشروط ما فيش ولا واحد على الاطلاق درس العقيدة ومتأصل فيها اللي يقول لك الكلام ده هو كلام السلف فاللي يقول لك لا ده مش كلام السلف هو نفسه اللي محتاج يتعلم ويدرس حكاية ببساطة شديد جدا ولذلك احنا بنقول انت لو قرأت الكتاب ده بس ده حتقدر تميز القضية بشكل دقيق حتى احنا عندنا طلبة علم ولله الحمد عددهم كبير مش هيد يعني احنا بيدرس معانا رسمي قرابة الالفين طالب وبيدرس معانا اللي بيتابعونا على الانترنت مش اقل من عشرين او ثلاثين الف طالب فاهمين القضية دي زي ما انا شرحتها لكم انتم الحمد لله دلوقتي اللي يطلع من المسجد فيكم يقدر يقول ده هو اسم ولا مش اسم هو فين طلعوا من القران والسنه عرفتوها ولا صعبه دي الواحد والعشرين اسم آه انا هاسيب لك ورقه معايا موجوده في الكتاب بس ورقه تقدروا اللي كنتم تاخدوها وتعرفوا الاسم اللي ثبتوا واللي ما ثبتش اهي احنا عاملينها لطلبه العلم اللي يرجع له على وجه السرعه هذه الاسماء المشهوره اللي ما ثبتش تحت منه خط واللي ما ثبتش موجوده هو المطلق والمقيد والاسماء البديله اللي هي ينبغي انك تحطها في الاسماء المشهوره اللي حيقولي الضر من أسماء الله قوله هو فيه الخافة هو فيه المميت مكانه فيه المانع مكانه فيه هاته مقرانه السلم المذل المقصر العدل النافع المضل المعيد الجليل الرشيد الباعث المحص الواجد المابل المعز المبني الصبور الباقي الوالد، اللي يقول لك دي من أسماء الله قولي طلعها لمقرانه السلم عايز اشوفها بعين زي ما شفت الخالق البري المصور إن ما عرفش يجيبها وقال لك قل له بقى أنا مش عزفة ودوران بقى ما يتعرفش نفسنا هاتل الإسم دليله يا أخو رايحني مش موجود يا مش أسماء الله إنما لما تقوله الملك من أسماء الله قل لك هو فيه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عنده إيه مليك المختار الخلاق وهو الخلاق العليم المبين ويعلمون الله الحق المبين القدير مش موجودها في الأسماء المشهر على فكرة عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين منهم موده والله قدير والله اكبر الرحيم الرب سلام قولا من رب الرحيم خذ الرحيم وساب القريب وساب الرب القريب عرفنا الدليل مش كده برضو ان ربي قريب إيه؟ مجيب. المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير الشاكر فان الله شاكر عليم خذ العالم ويساب الشاف الشافي حد يسيب اسم زي دي اشفي وأنت لإيه الحديث صحيح الأكرم اقرأ وربك الأكبر لا إله إلا أنت المناء الحنان ما سفتش مش موجود صحيح الأعلى سبح اسم ربك الى لا. إلى آخر الورقة معكو عند الشيخ طيبوا يرجع له. وموجود الكتاب وموجود من العلماء منقلب الاسم المقيد في المنطقة كما احنا بنقول فيه 99 اسم مقيد طلعناهم يعني اللي سبق في عندك تسعة وتسعين اسم موطف اللي في نهاية الكتاب ده وفي تسعة وتسعين اسم مقيد كمان أهم موجودين كل اسم مكانه كذا ونصه كذا هنعمل لك أكثر من كده يعني أقول لك بدل احنا تعبنا في الدراسة ودي كبيرة مستهلة زي باتتم متخيلين الحكاية كده بسيطة وإن أي حد يتكلم في الموضوع لا القضية مستهلة يا خوان قضية كبيرة قضية كبيرة جدا وستظل ليه لأنها تتعلق بأعظم شيء في العالم كله بتوحيد الله عز وجل بالخالق مش بالمخلوق عشان لما تيجي تسمي ابنك قبل ما تسمي ابنك دور الأول اسم موجود اللي مش موجود بدل ما تسميه بعد كده عبد الرشيد ويطلع رشيد مش اسمي الله أنا كفاء كده ومعذرك الله طولت عليكم لكن الموضوع محتاج لإيه لبسط وكلام كتير وأنا والله يعني اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل ارجعوا لكتاب أصول العقيدة واستوانة أصول العقيدة اللي فيها شرح الموضوع ارجعوا لكتاب الأسماء ويقرؤوا بعدل وإنصاف مش القضية تبقى قضية تشويش وخلاص. ما هي بقول لك هو الاشتقاق بنفرأ بالحق الاشتقاق اللغوي يعني واحد مثلا يقول لك ايه والله عز وجل هو الباعث لما في القبور فكلمه البعث هنا اسم ولا مش اسم من ناحيه اللغه اسم لكن لما اسال هل البعث من اسماء الله لازم الدليل هو فيه تخيلك ازاي لان اللي بيالف انت لو جيت تقرا كتابي كده هتلاقيني ذكرت اسماء على سبيل الكتابه اللغويه فاللغه شيء والعقيده شيء ثاني العقيده فين الدليل اين هو في كتاب الله وفي سنه رسول الله اسمه فبعض الناس ما بيفرقوش بين الجانب اللغوي والجانب الاعتقادي فيجعل اللغه اعتقاد فيلاقي في كلام تيميه كلمه ذكر فيها اسم زي قاضي القضيه على ربنا سبحانه وتعالى فهل القاضي من اسماء الله لا مش من اسماء الله هل فين الدليل مع ان تيميه ذكرها لكن ذكرها على سبيل اللغه وابن القيم قال كده قال اذا ذكرنا ان الاسماء مشتقه من الافعال فلا نعلي الا الجانب اللغوي بس اتضحت